بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرى فالجاريات يسرا فالمقسمات امرا ان ما توعدون لصادق وان الدين لواقع والسماء ذات الحبق انكم لفي قول مختلف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 لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ فَأَخْرَجْنَا مِنْهَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ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 وَقَومَنُوا حِّ قَبللُ إهُ كانَانوا قَوْمًَا فَاسِقين وَالسَّم أَبَنَنَاهَا بِأَيدِون وَإِنَّا لَُوسِعون وَْأَرضَ فَ رَشْنهَا فَنِعملَ الماهِدُون وَمِنْ كلُلّ شَيْئٍ خَلَقُ نَا زَو جَيْنِ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 كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُومٍ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ